قال فالحفق والحفق وأقول تعلمن نباه بعد بسم الله الرحمن الرحيم تنظر <تصفيق> صلىه الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخلوا No صباحاً <تصفيق> O